بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون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 وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًَا مِن السَّماءِ فَظَلُّ فِيه يعَعْرجُون لَقالَاوا إن مَا سُكرِرَة بَصَارونَ بَلْنَّحْنُ قَوْمون مسْحون وَلَقدَدجَ عَنا فيِي السَّنائِبُ رُجَو وَزَيَ النَّهَال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 وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّذَّاتِ نَسْتَخْرِجُ لَكُمْ وَمِمَّا تُنْشِئُونَ فِيهِ مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِنَّهُ عَلَىٰ دُرُوبِهِمْ لَهِيبٌ فَإِذَا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 لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مقسوم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 اطِنِ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِبْ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَدَّيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأمر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 Amen.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 عَنْهُم ما كانَوا يَكْسِبون وَماَا خَلَقَنَ السماواتِ والالأَرضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِللاا بِالحَُّ. وَإِنَّ الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى مَا متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل